إن في ذلك لا ايه و ما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم واتلو عليهم نباء ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنضل لها عاكفين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 فَكُبُكُم فيها هُمْ وَالغَاوُونَ وَجُنُودُ ابْنِ سَأَجْمَعُونَ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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون